بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لكم حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَأَنِسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مَّسْمَى وَيُكَتِبْ الَّذِي فَضْلًا فَضْلَهُ وَإِن تولوا فإني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 يَعْلَمُ مَا يُشْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَلَّنْ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ أَرْشَ الْعَرْشِ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن, الذين كفروا, ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة مبينة الا يوما تؤتهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن اتقنا رجسانا منا رحما ام نزعناها منه ثم نزعناها منه انما هو ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صغروا وعمروا الصالحات أولئك له فخور هُنَالِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُحَاءُ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ دَخَلَ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 عِنْدَهُ مِنْ رَبِّهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ سَائِمًا مَأْمَنًا وَرَحْمَةٌ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ لَهُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُنْ فِي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من نفترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لأشهادها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 وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ نُضَاعَفُ لَهُم عَذَابًا مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَشَرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا موحا إلى قومه إني لكم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 وَآتَأَن يُحْمَةَ مِنَّ إِ بِهِي فَعَُّ التعرَيْكُم أَنُ رِجكُهَا وَأَنتُ لَهَا كَالِهون وَيَا قَوْم ل أَسْأَركُمْ عَلَيْهِ مَا ل إِ أَجرَِيَ إِلَّا عَلَغُ غَ وَمَا أَمَانِ بِقَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنْ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنْ اللَّهِ إِنْ تَرَدُّوهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعِيُوكُمْ لَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعذنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إليه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 زيه ويحل عليه عذاب قيم حتى اذا جاء اممنا وفاض التنور قلنا نحمل فيها قلنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرشاها إن ربي لغفور رحيم وهي تدري بهم في موج كالجبال ونادا ونادا روح ابنه وكان في معذب يا بني اذكر معنا يا بني اذكر ولا تقم مع الكافرين قال سأوي الى جبلي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 قَالَ يَا مُوحٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِيبُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اربط بسلام منا وبركات عليك وعليك وَأُمَمٌ سَمِعْتَهُمْ ثُمَّ يَمْشُونَ مِمَّا عَذَّبَ أَنِينٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْرِهَا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 وَيَجدكُمْ قُوةً إلَ قُتِكُمْ وَل تَتَ وََّ مدرمينقالَاوا يَهذُ مَا جِحتَن بِبَيينَكِ وَمَا نَحْنُ بِتَلِكِين آالِهَكِن م قَولِك وَماَا نَحنُ لَكَ بِؤمنِين إِ آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إن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 أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قَوْمًا غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء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 الْقَادِ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُ إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير كُن فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنْ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَتْ مَتَّعْتُمْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خز يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وقد الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في بيارهم جاكمين كأن لم يغمر فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسولنا إِذْ هَامَ فِي الْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ عِجْلٌ حَنِيفٌ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِنَّ كَرِهُوا وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفة قَوْمٌ لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ الرُّوْتِ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ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 يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أول منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عليم بِغَيْرِ مَبْدُودٍ وَلَمَّا دَأَ اَطْرُشُنَا لُوطًا سِئَ بِهِ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيٌّ ضيفي. أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما في بناتك من حق وإن بِقَطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا إن امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا من سجين ممضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلهي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 ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض نفسهين بقية الله خير لكم إن قَالَ آتَاكَ تَأْمُرُكَ أَن تَدْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا عَصَاكَ تَأْمُرُكَ أَن تَدْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ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 إِهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمًا مِنْ قَبْلِكُمْ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْلُوكُمْ مِنْ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 لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أربطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأديه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاكمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون والسلطان فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم مار وبئس الورد المرود وأتبعوا سَوْءٌ دُرٌّ مَغْفُودٌ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نُشُهٌّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ حَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك ف والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مريك مما يعبد هؤلاء بِهِمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتُرِفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مريد ما أمرت ومن تاب معك ولا تطغر إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم مار وما لكم فَإِنَّ مَهْرَ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيَّآتِ ذَلِكَ ذِكْرُ آلِذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَإِنْ أَغْضِبَ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَمْدَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُدْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُغْرَمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة رَبِّكَ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص ويثبت به فؤادا وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وَالارْضِ وَإِلَيْهِ يُضْجَعُ أَمْرُهُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ